ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا تبحانا هو الله نني له ما في السماوات وما في الارض ان ينبئكم من سلطان